بسم الله الرحمن الرحيم 1. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 2. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين 119. وقعت الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 110. وما أمروا إلا ليعبدوا الله 111. مخلصين له الدين حنفاء 112. ويقيم